الرحمن الرحيم يصر إخوانكم في موقع راية السلف بالسودان أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية بعنوان خطر بدعة الخروج على حكام المسلمين يلقيها فضيلة الشيخ نزار بن هاشم العباس حفظه الله سائلين الله عز وجل لله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وعلى آله وعلى آله اما بعد نسال الله عز وجل ان يوفقنا وياكم وجميع الصالحين لما يحبه ويرضان الاقوال والافعال التي ترضي الله سبحانه وتعالى عنها جميع ان الكلام فلأ أي مسألة فعليها تذلكم من ضبطا لعدلة الكتاب والسنة في دون فهر السلفي الامه الصالح إنه لا جدوى منه لا جدوى منه للمتكلم لانه يتكلم خارج دائره الحق والعلم ولا جدوى منه كتبليغ للغير لانه تبليغ ليس بسليم عن شرع الله وعن دين الله سبحانه وتعالى ولذلك على الجميع من وفقه الله واتلاه بالكمال في شان العلم من تعليم ودعوة ومن امر الله عز وجل له قبول الحق من المدعوين والسامعين ان يرتبطوا بهذه القاعده أن القول لا بد أن يكون على علم البصيرة وهذه هي السنة البعوة السلفيه التي بينها الله عز وجل في كتاب الكريم حينما قال تعالى, تعالى قل هذه السليلة أزع من الله على بصيرة أنا من اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين ولذلك لو أن الأمة اتبعت على عقل المصيرة واتمعت على النصح للحق وللحق وانضبطت بالأدلة من الكتاب والسنة اتبعت الأمة على دين الله سبحانه وتعالى وحققوا بذلك العبادة الواجبة لله وحده ولا شريك. لذا قال تعالى ان هذه أمتكم أمة واحدة وعلى ربكم فاعبدوك هذه الأمة خدقها الله وربها الله سبحانه وتعالى اذا رجعت الأمة إلى الله من طريق دين الله سبحانه وتعالى اتمعت على عبادة الله وما حصل النباع ولا حصل الخلاف ولا حصلت الفرحة لكن اختلفوا فاذاقهم الله باعشابه وفرقت كلمتهم والشده شمروا العياذ بالله على هذا لا بد ان يعلم علم يقينيا لأن امر الحاكم ومساله الودات والامراء مساله علميه منضبطه كعصر من اصول الدين الاسلامي كونها من أصول الدين الاسلامي دليل ذلك ما بين الله عز وجل في ذلك في سوره النساء ان الله قال تعالى يا ايها الذين امنوا اامروا بالمعروف واطيعوا الرسول ولامروا بالامر الى علماء المسلمين الحكام الامراء والرؤساء والملوك والولاد والعلماء الربانيون السلفيون الذين يسيرون على منهج السلف هذا هو معنى الامر فهذا دلاله هذه دلاله واضحه على ان الله. الله عز وجل لم يجعل امر الولاد وعمر السلطان العرضي تارك النفوس لفلان او لعلان او الى فكره او الى مطلب او الى راي انما الله عز وجل بيان ذلك بنفسه في هذه الايه العظيمه وهذا يدل على ان الامر مهم وانه خطير لولا ان الله جعله خطيرا وعظيما لما اتى الله بنفسه ذكره في هذه الايه العظيمه مجاة السنة الصحيحة تبين ذلك وتفصيله تفصيلا لما جال لرأي فيه وإنما الاتباع والمطابع والاختباع بما تبتها للبي صحيحة سنته الصريحة تجاه هذه القضية وعلى هذا من أراد أن يتكلم في مسألة ولاة الأمر لابد أن يكون على إلمان بما قاله قوار في كتابه في هذه القضية كهذه الآية العامة العظيمة وان يكون بإلمام وعلى إلمام تفصيلي لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحه حول هذه القضية التي بين بعض عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها في أكثر من مئة حديث تقريبا ما يتعلق بولاة الامر جاءت ذكراه في أكثر من مئة حديث النبوي الصحيح كلها تدلل على اهميه هذا الامر وعلى هذا فإن الخروج على ولاة العمر ذكرته النصوص الشرعيه وقينته وجعلت هذا الخروج على قسمين خروج مشروع من الدين ويثاب اصحابه ويوجر في الدنيا والاخره ان شاء الله هو خروج ادعيه مرزوم اهله واصحابه ومتوعدون بالعقاب في الدنيا والاخره وهو خروج الخوارج الذين سمروا الله النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب النار يسمى قتلهم بشر شر قتلة تحت هديم السبع يسموا ايضا بشر الخلق والخليقة وهذا يبينه النص الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عما سيكون من الامراء من ظلم وجور كما في قوله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم ائمة جورة ويأخذون اوالكم ويأخذون حقوقكم ويسألون حقكم حقهم وينزعون حقكم منكم ويسألون الحق الذي لهم ويأخذون الحق الذي عليكم لكم فقال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا نقاتلهم بالسيف يا رسول الله قال لا اصبروا حتى تلقوني على الحوض وفي روايه قال اطيعوهم ما قاموا فيكم الصلاة وهي قال لا ما صلوا وقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض فهذا النص بين ان الامام اذا جار وظلم فانه لا يخرج عليه مطلقا وانما يصبر عليه الى اين يصبر الى ان نلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامه ليس للصبر حدود مع ولاه الامر يقول البعض صبرنا وصبرنا والى متى اصبر على ظلم وجور الحاكم جاء النص يبين ان الصبر يمتد المؤمن اتقن الذي يريد وجه الله ويريد سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم يوم القيامه بينت النصوص بان بي الصبر ينفد الى يوم القيامة عارف بهم حتى تلقوني على الحوم فقال اعطوهم مالهم ويسألوا الله مالكم ثم كانت النصوص تبينه اذا هذه بعض النصوص تبين ان الحاكم الجائر الظالم لا يخرج عليه وانما يصبر عليه والادله في ذلك كثيرة تقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع واطع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك آه اصبروا وسيم وانتم عليكم عبد الحبشي كان راسه زبيبه جاءت نصوص اخرى تبين ان هذا الصبر محدود بحدود حين قال صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم ائمه وائمه بالقرى او ستجدون اثره عليكم وانهم سيظلمونكم عن هؤلاء الحكام فقال صحبا واتلون بالسيف قال لا اصبروا حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فاذا ظهر من الحاكم كفر ضواح يعني ظاهر يحكم به العلماء انه كفر يخرجه عن دائره المله ويخرجه عن دائره الاسلام هذا يسمى كفرا ضواحي يعني ظاهرا لا ينتصح فيه ابدا ولا يتنازع فيه متنازعا كفر ظاهر صريح يحكم به العلماء راسهم ما كل احد يحكم بهذا الكفر وانما العلماء السائرين على المنهج السلف هم الذين يقدرون هذا الكفر فاذا كان كافرا وكفر هذا الحاكم وينظر الى امر الاخر الا وهو هل هنالك قدره على الخروج عليه ان نبدله بغيره ان نبدل حكمه بحكم يقوم على العدل والاسلام والسنه اذا وجدت قدره لا يترتب عليها فساد وانما ياتي بها الخير بعض الله عز وجل الامه الاسلاميه خرج الناس من وراء علمائهم بتوجيهاتهم للاديان بحاكم يديد يسوس الناس بشرع الله سبحانه واما اذا لم تجد قدرة ولا امكانيه لتغييره فقد اتفقت كلمه العلماء انه يترك ويصبر حتى يفرج الله عز وجل عن هذه الامه الاسلاميه اذا الخروج ههنا يجوز اذا كان الكفر كفرا واضحا صريحا صباحا حكم به العلماء وكانت ملومه قادره على الخروج والتغيير فاذا عجزت فهي لانه لا تكليف الا مع القدره ولان الشريعه قامت على درء المفاسد وجلب المصالح فكم بالخروج حصلت منه فتن عظيمه لانه خالف الشروط الشرعيه التي ذكرنا شيئا منها باختصار على هذا فان من خرج على حاكم الجور يعني على حاكم الظلم بارك الله وحاكم الفساد وحاكم العصيان الذي عصى سواء كانت معصيته لنفسه او مع نفسه او كانت معصيته متعديه الى غيره هذا يسمى ظالما اخذ المال سرق اخذ الترضى هذا ظلم وهذه معاصي بارك الله في هذا يصدر عليه فمن خرج على حاكم الجور والظلم فهذا من الخوارج وخروجه بدعي وايضا من خرج على الحاكم ولم تكن هنالك قدرة, قدره على تغييره وكنا في ضعف وتولد بهذا الخروج فساد فان هذا الخروج ايضا يسمى خروجا منحرفا وبدعيا وهو ايضا من خروج الخوارج فلو العول الخروج على ائمه الجور والظلم فهذا خروج الخوارج البدع والضلال والنوع الثاني وهو عند عدم القدرة فهذا أيضا نوع من انواع الخروج الخوارج المحرم شرعا النوع الثالث هو الخروج الشرعي الذي يقوم على منهج السلف الصالح البواح وكانت هنالك قدره على التغيير وعلى الإزالة والاتيام باخر يحكم الناس بالشريعه الاسلاميه تحت رعايه علماء الدعوه السلفيه فهذا هو الخروج المشروع لانه سيترتب عليه كل خير ان شاء الله في الدنيا والاخره اما النوع الاول فانه خروج يترتب ترتب عليه الفساد في الدنيا والاخره والفتن وايضا النوع الثاني خروج يترتب عليه الفساد والفتن والعقاب والعاده بالله في الدنيا والاخره على هذا بهذا الفهم وبهذا التقصير تتضح معنا تتضح رؤية العلماء السلفين التي نقلناها الآن في شأن الخروج، وأن منه ما هو بدعي ومنه ما هو مشروع فعلى هذا نتكلم وعلى هذا ينبغي أن نمشي على منهجنا العلمي في بيان هذه الأحكام الشرعية ليس في أمر الحاكم فحسب بل في كل قضايا الدين في العقيدة في المنهج في السلوك في الأخلاف منضبط بالأدلة وتكون وصولنا وقواعدنا كلها مصنفة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السنة الصالح وعلى هذا ما يجنزل حوله الناس في السودان وغيرها من بلاد المسلمين وما كان متولدا منهما ما هو معروف من الضورات في العالم الإسلامي لا شك أن ذلك من البدع وأن ذلك من ثمار الخوارج المره الفاسده الكاسدة التي ستقول بالأمة الاسلاميه إذا لم ترجع لدينا إلى أسوأ العواقب وأحلكي الظروف والواقع المظلم شاهد على ثمرة هذا الخروج البدعي على حكام المسلمين الواجب علينا أن نضبط للأدلة وأن نتقل الله عز وجل في أقوالنا وأقعالنا وأعمالنا وأن نقول متكلمين عن علم وبصير ودرايق الله أسأل أن يعصنني وإياكم بالتعامل الفتن ما ظهر منها وبطنها أعلم الله وعلم وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعه طيب يا شيخا لا لا لا, لا, لا. حكم شنو اذا الواحد يعني في دي يعني يخرج على الحاكم من غير علم والواحد يموت على كده الحكم عليه وشن اشياء هذا جاهل هذا جاهل الجاهل بعضور بجهله لانه ما يعرف الحكم الشرعي لكن يقال على سئله خطأ دراين العوام يريدون الخروج والشورة والكلاف الحكام نقول ما هذا خطأ وهذه اصحاب الخوارق لان الخوارق يبدون بالكلام باللسان والانفاظ وبعد ذلك يغيرون الصدور العامه ثم بعد ذلك يحملونهم السيوف والاسرع على حكام المسلمين فهؤلاء جبال الجاهل معذور بجهله لكن يقال عن فعله انه خطا فاذا نبه له فانتبع الحمد لله اذا نبهت قرا ينتبه وعصر اصغر و كافه انه يلحق بالخوارج كانه من اذنابهم ومن اتباعهم نعم جزاك الله خير الشيخ بارك الله بي. حياتنا الله يبارك الله فيك شكرا لك وياك الله سبحانه وتعالى الذي